لا معنى لا عدوة ولا طيارة وهل ان قيل اوير او لا نسلم ايه او ايه طيب الاول لا عدوة ولا طيارة هل هو معنى نفي العدوة ونفي الطيارة الطيارة طبعا هي تشاؤم كانت تشاؤمينة من الطير اذا نفر لو راح يسره قرب شر لو راح يؤمن يبقى هذا فيه خير فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير. من العلماء من قال بنفي العدوى تماما قال وهو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طير. يبقى ما فيش عدوى ولا في طير. كما انه لا تشاؤم فكذلك لا عدوى قال والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قال له رجل يا رسول الله ان البعير الاجرب البعير الاجرب لاصابه جرب يخالط الصحيح فيجرب فيجرب البعير اللي في جرب لما يختلط مع البعير الصحيح الصحيح يحصل بايه جرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن اعدى الاول فبالأولان ده العدوى دي قتل منين؟ ها نتل النام ما قدر الله عز وجل اوضب هذا الحديث يتفق مع قول صلى الله عليه وسلم عدوى ولا طيره ان ينفي النبي صلى الله عليه وسلم العدوى من اساسها قال لكن يرد على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وفر من المجدون فرارك من الاسد قالوا ازاي ذا النبي صلى الله عليه وسلم ينفي العدوى وفي نفس الوقت يقول لك فر من المكذوب فرارك من اسد قالوا هذا من باب الأخذ بالاسباب لسد الزرائع يعني يعني ايه من باب الأخذ بالاسباب لسد الزرائع قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى على ضعيف الايمان لو خالط رجلا مريضا فيصاب بهذا المرض ان يظن ان السبب ان المرض ده انتقل من فلان، فيقع في الظن السوء ويقع في اعتقاد باطل فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال فرد من مبدون فرارك من اسد مع قوله لا عدوى ولا طير قالوا ولذلك من قوي توكل يجوز له ان يخالط المريض قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل مع من به مرض وأكل مع رجل به جذام هكذا قالوا فقالوا هذا دليل على ما تقدم آخر اخرنا لنا قال حديث لا عدوى ولا طيره في اخره وفر من نزول فراره كما الأسد من الأسد يستثنى من العدوى الجذام لهذا الحديث قال إذا كان الرجل مريض مريض بالغذام أو المريض بمرض يشبه الجذام وهو الذي تنبعث منه رائحة فهذا هو الذي يفر منه ونقف على ما جاء في الحديث أنه لا عدوى ويستثنى منه الغذام فريقنا على علماء آخر قال لا عدوى ولا طيرة أي لا عدوى مؤثره بنفسها لا عدوى مؤثره بنفسه يعني ايه يعني لا يلزم لا يلزم لكل من كان صحيحا فخالط مريضا ان يصاب بهذا المرض ولكن قد يحدث هذا قد يحدث هذا يبقى اذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى ولا طيره يعني لا عدوى مؤثره بنفسه لأنه لو قال هناك عدوى معناه ان أي واحد قالت واحد مريض وهو صحيح يبقى يصب إيه بعدوى فالذلك قال لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسه أرجح الأقوال في نظري أنه لا عدوى ولا طيره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن العدوى منفية العدوى منفية وإن الله عن مخلطة الصحيح المريض هذا من باب صد الزرائع من باب صد الذرائع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد مصح على مموت يعني ما ينجبش واحد صحيح عند عندي ايه؟ هذا المريض سواء كان به عدوى من الجرب او غيره من باب ايه من باب صد الذرائع ونفس المعنى النبي صلى الله عليه وسلم نها عن دخول البلده التي فيها وباء وأمر صلى الله عليه وسلم اهلاك ذلك الا يخرجوا منها هذا ايضا من باب سنه باب